يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله Için, İsa, Allah'ın الحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.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 يبصر الأعشا أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى فلا أوص ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشا أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى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 قوي قلبه حسان من المسك من الإذخر كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حسان